أَطَّقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَطَّقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَلَّتُ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنَّ يَصْبِرُ فَنَارُ مَثْوَالَهُمْ فَإِنَّ يَصْبِرُونَ رُمَثٌ وَلَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقِيَظْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء أَعْدَاءِ فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما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 الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 أفمن يلقى في النار خير أم من يَأْتِي يأتي يَوْمَ يوم القيامة اعملوا ما شئتم بِمَا بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ لكتاب عزيز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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من وَلَا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِمْ مَحِيضٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَائِ خَيْرٍ وَإِمَّا سَهُ الشَّرُّ فَيَأُوسُ فَنُوطٌ ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا مَسَّهُ لَيَقُولَ إِنَّهَا ذَلِيٌّ وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ رُجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَادَهُ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كان مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آيَاتِنَا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أَنَّهُ الحق أَوَلَمْ يكفي بربك أَنَّهُ على كل شيء شهيد أَلَا إِنَّهُمْ في مِرْيَةٍ من لقاء ربهم